سوره النحل بسم الله الرحمن الرحيم اتيان الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشرفون ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء على من يشاء وعرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا, فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال وحين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون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 سيتميد بكم وأنهار وسبل وأنهار وسبل لعلكم تهتدون وعلى ماتي وبنجهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَا الَّذِينَ يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 كاملتين يوم القيامة ومن أوزار ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ودمك الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقى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 قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقوا السلام ما كنتم مث والمتكبين وقيل لي الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين يخلونها تجري من تحتنا الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام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 قابلهم فهل على الرسل الا البلاه المبین ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله, الله واجتنبوا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه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 او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم فان ربكم لرؤوف الرحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيئ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 وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ فَإِنَّا وَكَلْنَاكَ لِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ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 سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه, وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايُمْسِكُونَ عَلَيْهِنَّ انم يَدُ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ولو بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعدا ولا يستقدون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السننهم الكذب أن لهم, أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إلا لتبين لهم الذي اختلاف فيه وهدوء ورحمة, ورحمة لقوم يؤمنون والله أزل من السماء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 ومن ثمرات النخيل واللعناب تتخذون, تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لا لقوم يعقلون يطلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلو براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ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 متى عن حين؟ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سراويل تقيكم الحر وسراويل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه ان تتخذون ايمنكم دخلا بينكم ان تكون ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به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 صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون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 قالوا إنما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم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 رب الله من بعد إيمانه إلا من أكرهه أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم, فعليهم غضب من الله وله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 فَاسِيئُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ الَّذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ ربك من بعدها لغفور رحيم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 رغد من كل مكان فكثرت الله فذاقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم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 وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون